أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَجْبارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَن تُمْ أَجَدْ رَهْبَةً فِي صَدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْكَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إلَّا فِي قُرَمٍ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُر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 فلما كفر قال إِنِّي بريء منك إِنِّي أَخَافُ الله رَبَّ العالمين فكان عاقبتهما أَنَّهُمَا في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الْأَرْضِ قال الله لله قلنا نزه الله وقلنا لكم بيقول سبح سبحة لله ولا سبح الله استعمل بل استعمالا لله ما في السماوات وما في الأرض يعني كل ما في السماوات والأرض قال قد نزه الله قلنا لكم يعني كل ما في السماوات والأرض بضل على خالق وعلى قادر وعلى حكيم يعني وعلى أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته فكل ما في السماوات والأرض بدلالته يدل لنا على أنه منذها عن كل نقص، وهو العزيز الحكيم. يعني سبحه يعني وهو كذلك أن هكذا سبحه لله يعني نذها كل ما في السماوات والأرض يدل على أن الله هو يعني هو الخالق الحكيم القادر، وهو الحكيم وهو العزيز الحكيم يعني دل على ذلك وهو كذلك أن هكذا وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. هنا معنا كان يعني في غزوة أو يعني الأحزاب أو في معركة الاحزاب عندما تحذبت قريش وجمعوا القبائل لقتال رسول الله أرادوا قالوا استئصال رسول الله استئصال المسلمين قالوا يقضوا عليهم تجمعوا يعني جمع جيش كبير فكان هناك في المدينة كان هناك يعني في المدينة كان يعني في البداية قبل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله قد اتفق مع اليهود, اليهود يعني من ضمنهم يهود بن النظير على أن يكونوا يعني على أن لا يقفوا مع رسول الله لا يحاربوا معه ولا يحاربوا بده ولا يعني والرسول يأمنهم ما يقربهم هذا الاتفاق بينهم وبين رسول الله هذا هو بني النظير لكن لما يعني جمعت قريش لمعركة الاحزاب هنا يعني حصل لهم امل أن قبائل هزموا المسلمين وتعاونوا مع الأيش وتحاربوا مع مع مع قريش وجاء رسل بينهم وبين قريش يعني نقضوا العهد بينهم وبين رسول الله هذا لا بالنظر هذا لا بالنظر ففالاسف يعني فانتهت معركة الأحزاب بهذي مثلا بعدها أتا إليهم رسول الله أرسل إليهم قال يلا يخرجوا يخرجوا من بيوتهم يعني الآن هم لقضو إيش على التفاقة، هم بيفكروا في الخروج، بيفكروا يخرجوا من بيوتهم لكن بهناس من من المسلمين هذه قلت أظهر الإسلام المنافقين أرسلوا إليهم قالوا لا تخرجوا، إحنا معكم إذا خرجتوا بانخرج معكم وإن حاربتوا بانحارب معكم فلا تخرجوا إحنا معكم ولا عليكم فهنا فالله سبحانه وتعالى قالوا أيضاً كانوا متمكنين كانوا متمكنين جدا هذا اليهود ومعهم يعني يعني محاربين ومتمرنين ومتمرسين ومعهم عدة وأسلحة يعني فتاكه وكان معهم أيضاً يعني يعني أغنياء فكانوا معهم حصون وقلع يعني عجيبة كانوا قوة كبيرة يعني وذهب وهي بعدها قبل الاحزاب النضير قالوا يتبعون رسول الله عليه الصلاه والسلام لا لا بالروايه ما ادري بالروايه قال لهم كذا بعد يعني بعد الاحزاب اسا ما يعني ما هي اكيد لكن ابي أكيد اكيد ان كانوا متحالفين مع الرسول ورجع الرسول يعني نقض العهد فالرسول قال ايه قال لهم اخرجوا هنا المنافقين قالوا لهم لا يخرجوا وكانوا أصحاب قوة كبيرة فحاصرهم الرسول واهي حتى ودبر الرعب في قلوبهم حتى دب الرعب في قلوبهم وايش واستسلموا وقالوا خلاص با يخرجوا ويتركوا اموالهم معه يحملون الذي قال كل واحد يحمل يعني ما حمل بعيره ما حمل جمال حقه يشيل والباقي يخليه قال الله هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب اخرجهم قال هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم يعني ان الله هو الذي جعلهم يخرجون بايش يعني بأن جعل فيهم أشد الرعب الشديد والخوف الشديد، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، هذا يعني في أول الحشر. الحشر معناه كلمة حشر، يعني النك يعني جمع الناس، جمع الناس، دحين يجمعهم ويسلكهم بيقول الحشر، كأنها الجمع مع سوق معنى الحشر. ف يعني حشر الرسول أخرجهم وحشرهم وساق يعني خرجوا من الأش من البلاد. فأول حشرهم يعني خروجهم يعني تجميعهم وإخراجهم من البلاد هذا معنى الحشر أسر كلمة الحشر قلنا في يوم المحشر فإحشر الناس يعني يجمعون ويساوه وذلاجهم يعوسوه فأخرجهم قال أشي في أول الحشر قال إن به حشر يعني هذا الحشر الأول بالنسبة لليهود والحشر الثاني قيل أنه بعد هذه في خبر هذا لهؤلاء آخرين إنهم إيش أجلوا أيضاً وبعضهم بيقول الحشر الثاني يوم القيامة يعني حير الله الناس جميعاً هذا إيش يعني الأول الحشر يعني عبد الحشر ثاني فقال أخرجهم لأول الحشر يعني في أول حشر كأنه قال أو عند أول حشر هو الذي أخرجهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا يعني ما كان يعني يعني ما كان بالظل وما كان يحب يعني أنتوا يعني الحين تقول جاءت إنهم بيخروجو لهم عارفين قوتهم وإمكانياتهم وغناهم وتمكنهم يعني حتى علاج بالنسبة للمواد كان معهم ذيك فيم يعني مدة طويلة قال ما ظن ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما نعسون أنتم ما عندكم من بيخرو ولا بظنوا هذا الظن وهم كذلك يعني ظل نين نم بايحصونهم بتحميم وتقيهم وما أش وما هواثلهم أش يعني وما يستضع يعني ما يستضع الرسل التمكن منهم يعني ما كان أحد بيفر يفكر أنهم بيهزمو القوة يعني قوة كبيرة قوة ضاربة ومتمتنين فالله أرجعك الله أرجع سبحانه يعني خلى فيهم رعب وأخرجهم فهذا كان في يعني يبين للناس أن, إن الله بيصبر يغير مجرأة الأمور فلذا قال أخرج قال ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم من حسونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يعني اتاهم يعني, يعني, يعني أتاهم الرعب يعني أمر الله من مكان ما كانوا يتوقعوه بعضهم بيقولوا من موت كعب بن الأشرف هذه كان زعيم يعني يعني قووه ومتمكنين ولا بها يعني احتمال للهزيمه ورجع قالوا كعب بن الأشرف اللي ناقتلها يعني يعني حين قتل كعب بن الأشرف رجع يعني انتهوا ومعنوياتهم انتهت يعني من شيء لا ما كانوا يتوقعوه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا يعني اتاهم اتاتهم الهزيمه من شيء ما كان بيتخيله ورا بيتوقعه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وكذب في قلوبهم الرعب يعني جعل فيهم خوف شديد فبيقول كان الرعب يملأ الصدور يا فيهم خوف شديد من المسلمين وكذب في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم بايد المؤمنين حتى ايه القى في قلوبهم كذا لا ولا ولا ربما كانه ثبت يعني رما به وثبت كان تثبت هذا الرد تمكن من إيش من, من منهم يعني إنه يعني حصل فيهم رعب شديد وتمكن منهم. والمفاجئ قال فجده في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بس هذا هذه كان معهم متحصلين ومعتمدين على حصونهم والما حدش. يعني ما حد يستطيع لأن مع الحصون هم بيخربوها يخربون بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين. يعني يعني بعد إيش ما استمر الحماة يعني الحصار رجع بعد قب أيش قالوا بي بيقلعوا من بيخربوا منا الحصون حقتهم والبيوت حقتهم. قالوا بعضهم اللي يستعملوا بعض الخشب في ال في يسددو ويحاربوه. وبعضها قالوا قد يشتوي إذا يعني إذا جاي المسلمين يعني فانقد لا يكون اجى لا يبقى الحثن كما هو هذول يخربوا الحصن، الحثن والمسلمين من الجهه الاخرى من خارج يعني هذول من داخل هذول يعني والمسلمين من خارج فهذا الش القوه هذه كانت معهم ابشر تفهم هذه ضربوها لكن هنا قال يا خرب يخربوا النبي ويتام بايديهم وايد المؤمنين واضح كيف النبي يخربوه بايديهم لكن كيف يخربوا بايد المؤمنين ما قال والمؤمنين يخربوا بايديهم قال يخربون بيوتهم بايديهم وبايد المؤمنين يعني هم هذي بأيدي المؤمنين قال يعني لان يعني لأن هم في الواقع هم خربوا بيوتهم بسبب نقضهم اي للعهد واي ويعني وخيانه الميراث لله فهم بسببهم هم خربوا خربوا بيوت بايد المؤمنين صلى الله على المؤمنين اذا يعني هم السبب في في مجيء المؤمنين حين خانوا رسول الله خربوا بيوتهم بعيد المؤمنين، أوه. يعني سببوا الخرب بيوتهم بعيد المؤمنين. هلأ؟ لكن ليش لا يستفيدوا يستفيدوا من الـ يعني الخ أخشاب في الحرب كان، بسددها في أماكنه. تمام؟ يستفيدوا يعني بيخربوا الجل يستفيدوا من القطع على أخشاب للمسلمين إذا رجعت مؤكنوا لا يعده جاهز. ما بل إنها قلنا إذا يخرّبوا إذا هذا خربوا بيوتهم بأيديهم يعني أذى خلى الموصول إلى هذا إلى هذا الموقف أن يخربوا بيديهم وأن المسلمين يخربوا هو فعل نقصهم للعهد فلذا قال يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المسلمين وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا ياأولي الأفصار يعني فنتبه واعتبروا بهذا الأمر يعني إدروا أن الله يمكن أن يغير مجريات الأمور. مثل ما كان بهذا ولا قوة باربه ولا يعني ولا معكم أمل في أي في يعني لكم بعد ينتثروا عليهم أو كان يعني يعني يعني بتعتقدوا إنهم أيش يعني ما بتبينوا لكم بعد يزموهم وهم كذلك كيف الناس تغيرت الأحوال وأيش خرج بسهولة بسهولة حتى من غير غيرها فاعتبروا يعني أنت يعني أنت بيبقى يثبت يدرون إن الله ما وقف مع الله فإن الله بيفصل معه ويمكن يغير أشياء كبيرة يعني لو رأ... بتراها احيانا مستحيلة وفعلا يعني... يعني بالإيمان بالله يعني بتحصل أشياء مستحيلة يعني كما مجموعة ارتبطت بالله وآمنت بالله في... يعني بيغيروا أشياء يعني عجيبة سير كيف في... كان إسرائيل يعني كان إسرائيل بتتحدى العرب كلهم وهذا ما تنفي مدري كم معارف ولا ب... يعني ولا استطاعوا لها ورجع يقوم حزب الله يعني مجموعة ويستطيع يهزمها ويرد هذا في كثير من المعارف. هذا شيء يعني إيش غريب يعني إذا كان في الإيمان بقى يمكن يحصل أشياء يعني غير يعني يعني يعني إيش ما يتخيل هذا الإنسان. هذا الموقف بيبر مثل هذا ما كان بيتخيلون إنكم بعدين تصلوا عليهم. وهم كان بيعتقدوا إعتقاد كبير إنهم بعدين تحصلوا فيها مع ذلك أخرج الله بكل سهولة وغير الأمور. إذا يا نعتبروا ياأول الأفاق معناه تبروا يعني إب إد إدراة يعني يعني استفيدوا من هذا في دروس الثاني ودروا أن الله يعني يغير مجريات الأمور إذا وقف الإنسان مع الله فإنه يعني يمكن يحصل أشياء مستهيلة يعني فاعتبروا يا أولي الأبصار قال ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء العذبهم في الدنيا كنا حاصرهم إذن حتى أعلنوا الاستسلام وقالوا خلاص بايا قال الرسول خلاص يخرجوا يعني لا يحمل كل واحد الا ما ايش يعني اللهم بعير كل اسرابيحين يقول كل, كل بيت يحملوا بعير فقط حمل بعير والباقي يخلوا خرجوا بذلك يعني فالله فالواقع نجيهم من القتل فقال ولولا ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا عبقينا في مسألة لا ينقدر مثلا ما بلا مسألة خوف وانهم لو قاتلوا انهم من ينتصروا لا حتى لو قاتلوا قال ولو لا كتب الله عليهم لعذبهم في الدنيا لأنهم بالقتال يعني يعني لو لو لم يعني إيش لو لم ويخرجوا ويعني لو استمروا على واختاروا خيار الحرب لن هزموا وحصل فيهم التنكيل يعني هذا أيضا يدري المؤمنين مع من نصر مع على كل حال قال ولولا أن كتب الله عليهم الجرائم لعذبهم في مثل الحين يقول يعلم بس ولاهم في الآخرة عذاب قال في الدنيا ولهم في عذاب النار وهذا كله إيش ما بالنسبة للدنيا في الاخره إيش عذاب النار ذلك بأنهم شاكوا الله ورسوله ليش هذا التعليق في الدنيا والتعليق في الآخرة قال بأنهم شاكوا الله ورسول يعني بسبب أنهم عارضوا وجعلوا فيه جهام ايه معارضه قلنا احنا قلنا شق في شق ورسول الله في شق يعني انهم يعني يعني بفسادهم مع رسول الله كل واحد يعني كل كل واحد شاق كل واحد في شق شاقوا الله ورسوله يعني جعلوا نفوسهم ايه مباد لله ورسوله ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله اذا باق صلى عذاب في الدنيا وكذلك عذاب في الاخره ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب هذا جاعدة أي واحد يعني, يعني عاند ربي ويتحدى ربي فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو ترقسموها قائمة على أصولها فبإذن الله هنا قالوا أثناء الحصاب يعني كانوا بتحصروا في القلع لكن بقي محمد زارع خالد ونخيلهم والمسلمين كانوا عندها قال المسلمين قال بعضهم بياجي يعني بيقطعوا بعض النخيل وبعضهم يخلوها بعضهم بيقول لا يخلوها يعني لا يقطعها بعضهم بيقول يقطعون ان بعض النخيل لجلهم ايش يعني لجل يغيثوا الكفاه حين تقطع نخيلهم وبعضهم قال لا يضعوها لئن المسلمين بايش بستفيدوا منها فكل ما من غرض يعني ايش حسن هذه قطع وهذه ايه وهذه خلى فلذا قال يعني ما قطعت من لينا اذا اللينا وش معناها اللينا هي النخره وقالوا في اللغة اللينه يعني هي هي يعني كل هي اسم أي نخلة ما عدا نوعين من النخل نوعين قال ال والبرني هذا نوع من النخل البادي بيسمى يعني أي نخلة تسمى لينا. يعني أي نخلة تسمى لينا إلا نوع من النخل من الألوان يعني أنواع بيسمى الألوان يعني فأنا يعني نوع أي أي نوع من النخل، سواء يعني هو أنواع كثيرة، فقال الله اذا ما قطعت من ليث أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله، إذا قطعت فبإذن الله لجلست غير القفاف، وإن أيش تركتها قائمة ولا فبإذن الله للكم ايش يعني ايش تفيد ومنها في كلها شيء يرضي الله، هذا أكثر التفسير الذي عليه أكثر الناس، لكن عبد التفسير الثاني إن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أمرهم اني بعض بعض النخيل في اماكن معينه وترك الباقي ولا تشر امام السير القاسم قال امرهم يتركوا بعض النخيل وبعض يعني الم... يعني المثال كانه رجاله معسكر امرهم ان يقطعوا بعض النخيل وخلوا بعض النخيل فقالوا يعني فلا يخي اختر اي هي اللي قطعتوه باذن الله وهذه تركته باذن الله تعجبوا يعني كانهم بعضهم يعني يشلوا يشلو شايح قالوا قد الرسول بيسد في الارض حين يقطع النخيل قال رسول هاي قدم يستاهل هكذا قال, قال بالنسبة لهذا المسألة حين قطعوا بعض النخيل وتركوا بعض النخيل فلا قال امر من الله ومن رسوله قال يقطع بعض النخيل إذا أي نخيل قطعته فانتوا هو أمر من رسول الله ومن الله واي نخيل تركته هو أمر من الله فما ما أج ما ما هم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخذيها الفاسقين يعني كان في هذا كله الأجل يخذيها الفاسقين سواء ان قلنا اريق طعوها لجل يخزيهم لجل ليخزي الكافرين لانها بات غيظهم غيظ شديد حين يقول لهم على امريكا مرجع تقطع باين فيها اخذالهم وكذلك أذي يتركوها ويخلوها لهم ويستفيدوا منها كذلك باجي فيها اخذالهم وما افى الله على رسوله منهم فما وجهتم عليه من خيل ولا ركاب اذا بعد ما خرجوا وتركوا كثير من الاموال قال هذه الأموال وهذه الغنائم هذه هي للرسول يتحك يعني يسوي فيها ما أراد للرسول يصرف فيها بما اراد ما همثل الغنائم الحرب حين يحارب الناس فما حاربوا مع رسول الله بيقسمها بين الغانمين وخليهم خمس, خمس إذا يعني خاض معركة هالمسلمين خاضوا معركة وجاء غنائم بيقسم الغنائم وخلوا خمس ويقسمه بين إيش بين أصحاب الخمس لكن هذا المعركه قال لا كلها تعتبر لها من الخمس هذا المعركه لان ما صفروا ما قاتلو قال الله ما افا الله على رسوله من اهل القرى اذا ما افا الله على ها؟ لا وما افا الله على رسوله منهم وما افا الله على رسوله منهم يعني افا الله كلمه افاء يعني كان ارجع افاء ما احنا قلنا فانفعت يعني رجعت قال ف يعني فان فات فأفاء الله يعني كأن يعني وما أفاء ما أفاء الله على رسول يعني ما رجعه كيف يقول رجعه وش يعني أنه رجعه قال قالوا ربما يقول في قال أفاء الله يعني كأن الأصل إنه لله المال وهم أخذوه فما أفاءه الله يعني رجعه رجعه وأعطاه من أجل يعني من يريد قال ما أفاء الله إذن الغنيم هذه حصل عليها الرسول في هذه المعركة في هذا, ال... هذا الجلعب ما أجلاء بن النظير قال ما أفى الله على رسوله منهم فما اوجهتم عليه من خير ولا ركاب ما اوجهت على خير يعني ما ما انت الخير وحرك سنته يا الله وقري سنته يعني ما, يعني ما بشي حرب إيجاف الخير وش يعني الإيجاف قال هو إزعاج الخير حتى تسمع هذا الخير والركاب يعني الإبل يعني يعني ما ما حرّكتها بزرعه، اللي يقول إيش حارب؟ ولا لا خيل ولا إيش ركاب يعني ولا إبل، يعني ما بلا خرجت وسرت مسافة كريبه حضرم قالوا كان طرف برة المدينة ما بلا ساروا يمكن اثنين كيلو او ثلاثة كيلو، سرت حتى قالوا ماشي، يعني بس يعني ما في شيء يعني ما هو يعني ما فعل شيء هو الإيش النصر هنا هو من الله. قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال أجمع وما أفعل الله على رسوله منهم يعني هذه الغنائم التي حصلها عليها رسول الله منهم يعني من هؤلاء اليهود فما أوجفتم عليه ما هو لا فما فما أوجفتم عليه هنا الخبر لا يتبس. لا يتبس. يعني, فما أوجفتم عليه. فما يعني فما لكم دخل فيه كأنه قال. ما أعطى الله ما حصل من الغنيمه فلم, فلم تتدخلوا فيها يعني فليست بفعلكم هي من الله إذن أصلاً قلنا انت ما في المعركة بيجي لنا في قسمها غنائم وخليكم خمس لكن هنا ما اجى بشي ما صفروا ما شيء مبلغ خرجوا قليل وريعوا وانتظروا فقال فما افا قال وما افى الله على رسوله منهم فما اوجهتم عليه ما صفرتوا في شيء ما حركتوا خيولكم ما ادعجتم الخيل او جفتم يعني الاجاف قالوا اج التحرك بسرعه ولا الازعاج بشيء يتحرك بسرعة فما اجفتم عليه من خيل ولا ركاب يعني ما حركتوا لا خيل ولا ولا اي يعني ولا ولا شيء ولكن الله يسلط رسله ما بل الله جعل فيهم رعب من رسله هذا اللي السبب في هزيمتهم في في اذا المعركه هنا ما يعني ما ما اثرت يعني ما كان فيها المسلمين ما شاركوا في المعركه ما حاربوا ما خرجوا مسافه دليلة سهل ولما فعلوا ما يجده ما يجدوا حرب الحرب هي الأصل فقال الله كذا ما أفعل الله على رسوله وما أفعل الله على رسوله منهم فما أجفتم عليه من خير ولا ركز ولكن الله يسلط رسله حتى يقول يقول لنا ينبهنا ربي ولا الخوف بسبب, بسبب حتى هؤلاء يعني كان يجعل الله فيهم خوف بسبب يعني من الرسول نفسه ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لأن الله جعل فيهم رؤب كبير من رسول الله كيف رسول الله يعني كان عادة الله يعني عادة ان يسلط الرسل على الناس ويجي في الناس وخاف منهم <تصليق> <تصليق> يعني يعني يتمكنوا من أعدائهم من من يتمكنوا ويجعل الهديمة في اعدائهم ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفأ الله على رسوله من أهل القرى هنا قالوا نفس الكلام يعني فلذا ما عقفه يعني أذي أفأ الله على رسوله من هؤلاء اليهود ابيهم من اهل القرى قالوا من اهل القرى فلله وللرسول ولذو القرب ففاجئ الاصحاب الخمس بقدر اصرا المع... العاده كما خرج رسول الله في معركه وشاركوا المسلمين في قتال قلنا لكم بتقسموا الغنائم ويخلوا خمس يقسموها بين المشاركين ويتركوا خمس يقسموها لهذا قال لما هذه المعركه بالنسبه بس لا ما هي مشاركه المسلمين هي من ربي خلى 10 في قلوب الأش في قلوب الكفار وخلهم ينهزموا إذا هذا كلها ترجع إلى يعني يعني تصرف في مفارف في مثل الخمس كلها هو قال ما أفعل الله على رسوله يعني هو نفس الكلام الأول قال فريدة ما أدعته لو هي يعني بعضهم لأن ذحين فيها تفس إختلاف بين المفسرين بعضهم بيقولها ماذا قد هي قد من أهل القرى يعني ذي بالحرب ذي بيشارك مثل بالحرب لكن لو هي قد دي شيء حالة أخرى من يعترف كانه بيبين الحال الاولى يعني ما هي الا بين الحال الاولى قالها ما افى الله على رسوله من اهل القرى يعني هذه حصل يعني الغنيمه التي حصل عليها الرسول من هؤلاء من اهل القرى هذهم اجبن النظير قال فلله وللرسول ولذل قربى بينوش وين يفرز ما هي قال للرسول ها وين يفرز الرسول يعني ما هو نباج لله لوحده قال فلله وللرسول ولذل قربى واليتامه والمساكين وابن السبيل هذا بيصرفوا ايش الخمس فيه قال ليش كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم يعني لا قال يعني لان بتوزع الغنائم والاغنياء والاشداء والذين اغنياء وبيحصلوا على امواله وتتكدث الاموال معهم والفقراء ما يجي يمشي فالله بيجي على الخمس في في كثير من المعارف وهنا ايضا جعل لهم المال كله فالله اراد ان يتوزع ايه ومن يحصل يعني بين هؤلاء ومشاركة الفقراء واليتامة والمساكين الناس كلهم لا يجوا المال, المال عند الأغنياء فقط فلا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني همديد داوله يعني انت من غني إلى غني والفقراء ما يجي لمشي بل يحصل حتى إيش حتى الفقراء والمساكين واليتامة يحصلوا على الأموال إيه؟ لا. <تصفيق> يمكن يمكن فانديس عيادة حين بغير يعني بغير حرب ستطفتها يمكنه. قال كيل أكون دولة بين الأغنياء منكم. وما أتاكم الرسول فاخذوه وما نهكم عنه فانتهوا. لأن يعني الرسول قلنا إذا قسم قسم هذا لكن ما قسمه بين الغانمين قسمه بين يعني الذي أراد الله. فقال وما يعني الرسول إذا أتاكم شف فخذوه ووويعني إيش ولا تعترفوا. وما نهكم عنه يعني قال لا تأخذوه فانتهوا. هو <تصفيق> ربما نعم ساهم ولماذا ساهم بعد بيوم عم عبيد يعني بالنسبة للمحاربين أكثرهم بيوم هذه مغنياء بيجرم يعني بيحصلوا على جسم كبير وقالوا عادتهم قالوا كان في عادة ثماء بالنسبة للقبل يعني مثل المحاربين قبل يعني بين المسلمين كما حصلوا على شيء بيجي الله للزعمة الكبار والقادة فما يجي لأ الناس لا شيء بسيط ولا يحبوا الذين مقربين منهم وبس مثل ذا الحين نحن كان عادة الناس لا فهنا الله جعل شيء نظام آخر قال لأجل هذا الأمر كيف ذا الحين تير فلله فل والرسول للرباء عن التلسين قال له يعني قال فلله فل طبعا الله ما في حاجة شيء واش باي يسوي بارك ما بلا قدوا مثل إما تبرخ والله في الأذين لله والرسول قال إذاً فلرسول ولذِ الجُربة. قال يعني إنها يعني للرسول إنه يتصرف فيه ويسوي بها يعني ما أراد. فله يشل منه يعني ما أراد ويقسم ما أراد. بع بعضهم بيقول المصالح لا. المصالح المصالح الله. والله يعني والله يقول لله يعني يعني المصالح يعني الأشياء دي في سبيل الله مثل المساجد ومشاريع ومث. مستشفيات هذا ابدي يقوله لله قال إذا ما أفعل الله على رسوله ومن أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى المساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم لا لكن ما هو ظهر من الكذا ما هو ضروري ما هو ضروري بالأخماس يعني أنه جسمه ما يعني يعني مثل لا لله لا لا يعني ما بشيء هناك يعني ما بيقول فيه بالنسبة ل... يعني ما بحسبوا مصارفه ما قلنا لك لله للرسول ولذ القربة هنا قاله قال وما آتاكم الرسول إذا الرسول الناس شيء ي لا يترددوا يعني حتى في الواقع لو كان غني والله كيف ما هو قد الرسول في أخوة وما نهاكم عنه فانتهوا ولو قد فعلتوا وما فعلتوا والله لا تعتقدون لكم يعني امتثلوا تماما وارضوا ما جاء به رسول الله هذا بالنسبة للسياق للغناهم ونحوا لكن وفي الواقع هذا عام في كل شيء اي شيء يجيبها الرسول فالناس قالهم من ما يشي يمتثلوا أي أمر لأنه عام في الواقع وهذاك مرا سبب ولا بيقولوا اذاه لا اقفر على السبب يعني انه يبقى على عمومها اي شيء يجيبها الرسول يامر بفعل الناس يفعله واي شيء نها عنه فعلى الناس يتركه وما نهى عنه ان تتقوا الله ان الله شديد الع... العقاب اي هي اتقوا الله يعني ولا تخالفوا في اي في شيء من اوامره كثير مثل هذا الغنايم لان بعضهم بيجي فيه طمع ما يعني ما يرضى يحاول انه ياخذ اكثر من ايش ما قال رسول الله قال اتقوا الله واحذروا اجل احذروا عقابة إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم هنا قال أيضا ما أفعل الله على رسوله من هذه القرآن فلله فلله وللرسول ورد القرباء والأسامة والمساكن للفقراء قال إنه بدل من, من هذا يعني إنه, يعني إنه يكون هذا لهؤلاء أذيهم فقراء من أيش من الذين أخرجوا من ديارهم يعني هؤلاء المذكورين الأجسام اللي هي الخمس هنا مذكورين أما المراد بهم من كان يعني المهاجرين يعني لما على غيرهم في الفقراء المهاجرين نعم فقال هذا الكلام قذيل اليتامى والمساكين وابن السبيل قال للفقراء المهاجرين يعني يبدأوا بالفقراء المهاجرين يبيشون هؤلاء منهم يعني الاليتامى والمساكين ونعم. وابن أول شي انظروا إلى أشت. الفقر المهاجرين يعني هذي هاجروا من مكة إلى المدينة لأنهم هاجروا وتركوا اموالهم وتركوا كل شيء وهاجروا الاجراء حافظوا على دينهم فقال إذن هم أو, أو لا الناس بهذا شيء السلامة. يعني ايه تقوه يعني تجنبوا خافوا عقابة تجنبوا عقابة يعني تجنبه <تصفيق> نعم قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم هذا الذي خرجوا من مكة وخرجوا بغير الظهام وإنما ايش إحفاظ على دينهم وتركوا حتى أموالهم قال أخرجوا من ديارهم وأموالهم حتى أموالهم أخرجوا منها يعني ما عد أشلها عليهم قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا خرجوا أشل وخرجوا وهم يبتغون فضلا يعني يعني السبب في خروجهم ما هو إلا إيش؟ أنهم يبتغون فضلا من الله وربنا وينصرون الله ورسوله فخرجوا لأجل هذا الأمر ولا هم الصادقون ها ولا يعني المهاجرون والذين سبوا الدار جاء ذكر بعضهم قال إيش؟ أصحاب المدينة الأنصار هذا هنا الأنصار يعني ما قال للفقراء المهاجرين والذين يعني وللذين وللذين تبوأوا الدار والإيمان يا ابو مدري لا ما فيها جيد الفكر قالوا ما الفكراء المرهر المدينة ما فيها جيد الفكر حتى لو كان أغنية يعني وللذين تبوأوا الدار ما هي... قالوا الفكراء يعني ما هي اصفار الفكراء يعني انها معطفة على الفقراء. لا إذا ما عطوه إنّه قال للفقراء والذين يعني وللذين هذا الظاهر الظاهر كذا يعني ما ما ما قدره. لا ولا مقابل الفقراء لأنّه قالوا حتى قالوا سهل ما وكان مغنية حين لأنّهم قد ضحوا بأموالهم قد خسروا كثير أهل المدينة سهل يجي لم حتى وكان مغنية بعض يقولوا كذا إذا للفقير والذين تبووا يعني وللذين تبووا تبووا الدار يعني سكنوا الدار الدار يعني مدينة. بيقولوا تبوء يعني سكن، بوأته يعني أثكنته، هذه تبوء الدار يعني تبوء المدينة يعني حلوا في المدينة، سكنوا في المدينة. قال إيش؟ والذين تبوؤوا الدار والإيمان. قالوا هنا والإيمان ما بي تبوؤوا الإيمان. بعضهم يقدرها يعني وأخلص الإيمان. اللي بيقولوا العطف على يعني اللي قال اللي قال عرفتها تبنى وما عن يعني إيه وزوجتها ما يقدروا ويجدر له فعل مناسب. جيه من هذا الباب ولا تبوء الدار يعني سكنوا في الدار, في الدار يعني في المدينة وسكنوا الايمان يعني تمكنوا من الإيمان حتى كأن قدم دخلوا فيه قال تبوء الدار والإيمان من قبلهم قال فذالك المدينة من قبلهم على مر بعد, بعد المهاجرين الدار من قبلهم يعني من قبل إيش؟ المهاجرين سكنوا كل في المدينة لكن سكنوا المهاجرين يعني الأنصار. ماهم من, هم من ما لا هم مكة. مالف. المهاجرين خرجوا من مكة. لا قدما عند وسكنوا. سكنوا فيها وهو ما ضروري لا لا يقول يعني مالف. عصراً كلهم ساكنين في المدينة. المهاجرين لكن. المهاج الالانصار لكن المغفل والمهاجرين ما بل فقال أول جيل المهاجرين ولا تبوا إيش تبوا والإيمان من قبلهم يعني المدينة من قبل وهم ولما الالقدم شوف كان جميعا من المدينة يعني يعني مؤمنين تبوا يعني كذلك تبوا الإيمان وتمكنوا من الإيمان هو يعني ما هو قيد الإيمان ولا المجموعة سهل من هذه الجماعة بين الإيمان والسكن قبل من الأول قال من قبلهم يحبون قال ذكر مصفاته من منهم يحبون من هاجر إليهم يعني في الأولين قال إيش يبتغون فضلا من الله يعني بين عملهم كيف أنهم ابتغوا الفضل من الله وطلبوا وضحوا أمالهم بالنسبة للأنثار حين قال الذين تبقوا أو الدار يعني سكنوا المدينة الدار يعني مدينة والإيمان يعني وأخرس الإيمان قال من قبلهم أذى يقولنا أي تبوء الدار يعني وهم مؤمنين من قبل هؤلاء يعني بالنسبة لسكان المدينة يحبون من هاجر إليهم قال كان بيحبوا أذى هاجر إليهم يرغبوا فيه يعني فيهم يعني فيهم أه يعني فيهم كرم كبير حتى أن بيحبوا الشخص اللي يجي إليهم يحبون من هاجر إليهم تمام يعني من لا فين يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما وذ قال يحبوهم ولا بيجي في ولا ولا بيغبطوا في اي حاجه بيجي قدي ايش قديم المهاجرين الرسول صلى الله عليه وعلى قدم المهاجرين وبعدهم رجعوا اعطى كان المهاجرين اعطى الانصار فقال والانصار دول تبوا المدينه تبو يحبون من هاجر اليهم هذا يعني فيهم مصرحت انه وايضا وكان بي يعني بيتحاولوا معهم ولا يجدون في صدورهم حاجه يعني ما ما بيجي يعني يرغبوا في اي حاجه مما اوتوا, أوتوا هذا المهاجرين من, من الذي اخذ المهاجرين. المهاجرين نعم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا يعني مما اوت المهاجرين ما بي يعني بيرضوا بيرضوا ولو حصل المهاجرين على اشياء كثيره راضين يعني راضين بامر الله مست يعني إيش قانعين ما بي ما ما بيجي فيه موسم شيء ولا يجدون في صدورهم حاجة فن. إذن الحاجة يعني رغبة في شيء وبعضهم بيفسرها يعني حاجة ما بيجي في صدورهم حاجة ما بيجي فيها محسد لكن كذا أحسن إحنا بنقول حاجة يعني رشيب يقول حاجة ما اجتوا أي حاجة من يعني من ما حصلوا عليها الأشي إحنا بنقول كذا ما اجتوا أي حاجة مما كان مع الأشي مهاجرين اذا ولا يجدون في صدورهم حاجة اوتوا اي من ما اوت مهاجر ليش ما يقول المعنى ما بيجي فيه نفس حاجة من الذي اوتوا المهاجرين تمام يعني ان حتى نفس الشيء ما نفس المهاجر في حاجة يعني بي... ما ذكر إذا؟ قل... أي... تمام لا... لكن إحنا ولا في المفسيم حاجة من ما يعني يعني المفسيم ذاه أي شيء يعطى المهاجرين ما بيأجش ما بيقصيهم ولا كلين ولا هذا في يعني إيما... على المفسيم حتى بعضهم قال قال قالوا, قالوا بعضهم كانوا ساكنين عند أنصار يعني تتقسم الاموال وتقسم بينهم الغنائم جمعه ولا تخرجهم من اموالكم ونديهم الغنائم وحدهم لم اولو يا المهاجرين يعني الحين يقول المهاجرين هذ كانوا ساكنين ومتقاسمين مع الانصار قال ها ايش بدكم نعطيهم حال يعني من الاموال ونديهم الغنائم ولا تتقسم وياهم ونديكم الغنائم قالوا لهم قالوا لا الغنائم في الأموال إديهم واحداً، فإذا قال إيش؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أتى، ويؤثرون على أنفسهم. يعطوا، يؤثرون على نفسه يعني يعطي غيره، يعطوا المهاجرين. ولو كان بهم خصاصة يعني لو فيهم حاجة، حاجة يعني ما استاهل شيء، بيعطي ولو بحاجة ماستهل. ما ما بل أن بيعطوا لأنهم مستغنين ما في حاجة شيء. يعني بيعطوا يعني وصفهم الله بالكرم وبإيثار الغير حتى ولو كانوا في حاجة ما استه. قالوا بعضهم. يعني بقى يجلس بغير شيء ويدي إيش قال ذكر يعني في قصة في رواية إنه بواحد منهم ما كان لا أكل قليل هو يعني ما يعني ما يعني بلا ولا ورجع جاء ناس ورجع قالوا لا وعطوهم وقال بلا وكذا من مرتاحين. خلوا انفسهم بغير شيء والصبيان قال رقدوهم وطالدوا ألو يعني معاهم في حاجة ماستة هم جائعين يقدموا هؤلاء يعني هذا من صفات المؤمن الإثار أن تقدم غيرك يعني هذا حاجة فيها يعني فيها يعني يعني فيها مدح كبير وفيها أجر عظيم إيش من الله فلذا مدحهم مدح كبير قال يؤثرون على أنفسهم ولو كانوا بهم خصاصة بعضهم بيقول إنها يعني إنها حصلت حادثة في معركة أحد أنهم جابوا حوالي مجموعة حاتش وبه ما يكفي واحد منهم قال حوالي سبعة وبه ما يكفي واحد منهم الماء وبيعطوا واحد وده يعني وبيموتوا من العطش كلهم أعطوا الأول أعطى الثاني قال لا دوس الثاني يعني هو أهم مني كان بيقول يعني قدموا كبل أعطوا الثاني الثاني قال دوس الثالث هو أهم والثالث بي... ها الأول وربي... يعني بيموت بيقول بايموت بيقول الدوا الثاني ماش لما أتو السابع قال السابع على الدوا ذاك قال ما توجد معه رح يشرب منه وكل واحد في الثاني في يعني هذا يعني إيه صدق نصدق صدق ما نصدق ودار النباجي باجي مقابل عجر كبير يعني عارف إنه باجي النباجي عجر فلذا بإيه بيمثله لو أدى إلى إيش لو يعني لو هلك لو حصل ما حصل بيقدم الغيب يعني بيحاول إنه يحصل على إيش على على الأجر الكثير فقال الله قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هي كنا خصاصة يعني حاجة ماسة لو بحاجها لو بفقه قال ولو كان بهم خصاصة وما يوضّح نفسه إذا مثل هؤلاء يعني كأنهم ما يعني البخ البخ البعيد منهم أو فقال اديه وقع شح نفسه من يوقع بخل البخل هذا فيه هذه يوقاه يعني كأنه يتغلب عليه ولا يبالي به ويقدم يقدم يعني ما يجربها إلى الله ويعني وي ولا يبالي في ايش الوساوس هذه كثيره ان يلكذا والرغبه هذه بتجي في النفس يقول برغبته انه واحد يجمع يجله مال ويجي كذا هذه يتغلب على هذا الشح والبخل كأنه قال من يوقع من يوقع هذا البخل يعني يتغلب عليه الذي يتغلب عليه ويقدم طاعة الله حتى يعني لو فيه له محتاج لو فيه لو فقال إيش فأولئك هم المفلحون هذا لهم الفائدة والذين جاءوا من بعدهم قال هذين الذين جاءوا من بعد لا يعني من بعد يعني أول شيء ذكر أهل المدينة يعني المهاجرين ورجع أهل المدينة ورجع قال ولا بعدهم يعني بعد بيقول يعني دي بعد دي بعدهم وبعثن بيقولوا ذي هاجروا بعد بعد بعد فتح مكة مع يعني خلاص ما عاد الهجرة لأن قبل الهجرة يعني قبل فتح مكة كانت الهجرة كانت واجبة وكان فيها أجر كبير الرجال ذي بعدها يو بعد والذين جاءوا من بعدهم إما جاءوا إلى المدينة بعد ما حصلت الفتح مكة مع الهجر قالوا كذا ك أيضاهم يعطوا لا تن بعد يعني بعد أهل المدينة بعد الأنصار والأنصار قلنا بعد بعده بعد يعني المهاجرين وطبعا ما ذو الغربة حين قال قال ايش ذو الغربة فلله للرسول لي ذو الغربة الغربة يعني قرابة رسول الله يعني بني هاجم قال ايش والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا يعني بيقول ذو لا يجيلهم ولا وللذين ايش جاءوا بعدهم وبيذكر صف فيهم كيف يعني انهم, انهم يعني كانهم جديرين بهذا وانهم يستحقوا هذا قال ولادين اجا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين امنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا قال ايش كيف انهم يعني بيدعوا ومحبين للمؤمنين ويدعولهم والاش ولمن سبقهم من المؤمنين نعم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ايضا في يعني قال الغل يعني بيسلف دول هذين متأخرين رجع يعني كانهم يعني قالوا اذا حصلت معارك بينهم و المسلمين، وذولا أسلموا بعد أبي أسلموا بعد قد حصل يعني فيهم جهل من المسلمين فقال بعضهم بيجوا بي بي بي هذا يعني فلان قد قتل أبي من المسلمين وأنا قتلته بالآي يحاول عليه يبعد هذا الشيء ما عدي يعني حكيت على فلان بيجواها أحكام على من قتلهم مثلاً قال هذا يعني يتغلبوا على كل شيء ويقول وإيش ولا تجعل في قلوبنا غلة للذين آمنوا يعني ليه يتغلبوا عليها ويبعدوها من فسهم إيه إن إنها تبعد منهم لا عادي يعني إنهم يحبوهم يعني بيحبوهم ويدعاهم ويدعاه ويدعو إن لا يعطف في فسهم شيء عليهم ولا تجعل في قلوبنا غلة للذين آمنوا ربنا إنك رافض الرحيم ألم تر الا الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لا إن أخرجتم لا نخرجن معكم هناك بيذكر موقف الايش المنافقين موقف المنافقين من بني قريظة قلنا بعد ما من بني النبي بعد ما قال لما الرسول يخرجوا قد, قد بيفكروا يخرجوا ما يعني ايش قالوا النبي قالوا لهم المنافقين لا تخرجوا احنا معكم قالوا فقاله يا رام ترى إلى الذين نافقوا يقولون الإخوان إنهم مثلهم في الواقع يعني هم مثلهم كلهم كفار في الواقع ما بلهم في ظاهره بالإسلام نعم, نعم حين قال إخوانهم كأنهم يعني مشاركين بينهم رابط مشترك وهو الكفر بالله من الله الأمر الله إيه إيه إيه هذا كلامنا الله يعني إذا إخوانهم إما لأنهم إخوة في الكفر والله بعضهم يقول إخوانهم يعني لأنهم مثافدين هوياه من قبل من قبل الإسلام يعني بيعتبروا أصحابهم هم مثلا ما هو مثلا مُكفر وبيعزم أجد منهم ما قال قال إيش قال لم ترى الذين نافقوا يقولون الإخوانهم يعني كان في است يعني تأي تعجب تعجب لقَسُور من موقف حاوله المنافقين كيف يقولوا لإخوانهم؟ قال يقولون لإخوانهم الذين كفروا من هذا الكتاب لا إن خرجتم لا نخرجنا معكم. يعني إذا م مفرين للإسلام ورجع يقولون لليهود إذا خرجتم معكم وإذا قاتلتم ما معكم. إذا خرجتم لا إذا خرجتم إذا خرجتم ما معكم. يعني معكم إذا لو تطرروا تخرجوا والأخريكم أوقدوم معنا نعم ذاهر رجيم. ما الخروج إلا لا لكن جاء بيا ولا ما بدهم. إنما ما توقع في حرب. جايو دورنا ما قالوا لا. إحنا معكم. لا تخرجوا. لا تخرجوا. قالوا معكم لا تخرجوا قال أي لأن خريجهم يعني إحنا معكم. لو تتبرر للخروج، إحنا بنا نخرج معكم وهم مثل مناه. لأن خريجهم لا نخرج لنا معكم ويقسمه. ولا نطيق فيكم احدا ابدا ما نسمع فيكم احد ان تخرجوا احنا لا وان جئتم لا ننصرنكم. واذا قاتلوكم فانقاتل معكم والله يشهد انهم لكاذبون ما هو يعني كذابين لا لهم ولا هم خارجين معهم ولا هم معهم. قال له كيف هذا الله قال لا يخرجوا ما ولا مع قوسيلو لا يعني يقولوا لا قوسيلو ما ولا إن ثروهم ولو نثروهم يعني قاتلو وهو ما هو الواقع لكن ولو في الواقع يعني ولو كأنه يقول ولو لا يولدنا الأثبار بهرو ثم لا ينصرون. ما هذا احتمال ولا ثم يعني إيش ولا ثم لا ينصرون يعني لا يولون ثم لا ينصرون جمع هذا حديث يحمي المنافقين هم نفس المنافقين نعم إيه قلت لأنهم خلاص خرجوا مع ب مع بشيخ يحميهم حيقول رسول الله. افهموا لا ينصرون لأنهم في يعني في بعدها. ثم لا ينصرون إن فسرنا بها إنهم لا ينصرون يعني لا يعني إن إنهم معهم معهم ورجع مع ثم لا يمصرون يعني اليهود. اللي الكلام السابع هذي بعده يبقى من اليهود. لا أنتم أكيد دورة في صدورهم. يعني من اليهود ويسب الكلام. باهر بيفسرها كثير من اليهود لكن ما جهدنا دنا إلا إذا ربطناها من نية. حين يقول ثم لا يمصرون يعني اليهود ورجع يقول لأن كل اللي بيتكلم فالمنافقين أو لا؟ إيه قال في المنافقين إنهم لا, لا يخرجوا لا يخرجون معهم. يعني لا يخرج اليهود. لا يخرج المنافقين ولا يقول لليهود لا ينصرهم ما يشر ولا إن سرهم المنافقون لا يولون ثم لا ينصرون اليهود، ثم لا ينصرون يعني ينصرهم، باهربه ولا أحد ينصرهم قال، هل اليهود ثم لا ينصرون اليهود يعني, يعني إذا ما هو صدق في لكن منهم لا ثم لا ينصرون يعني يعني ما هم من ما ولا أحد أحد أيه نافع لهم. ها تمام ها اسمع ذحين ثم لا ينصروا الاذن ثم لا ينصر اليهود والوالجان يقول لا أنتم أشد رهبة في صدورهم يعني بيقول والله لا لكم أنتم يعني إنهم بيخافوا لكم أكثر ما بيخافوا ربي ما معهم بيؤمنوا بالله وعندهم يعني بيؤمنوا بحساب أجاب. قال ها بيخافوا منكم أكثر ما بيخافوا من ربي لأنتم لا أشدوا رهبثاً في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون ما بيفقهوا الدين حلاوة بي يعني بيعقلوه حلا وإلا ما فقه الدين منه ودراب ربي وعرف ربي ما عاد خايف لحد أكثر منه فإذا قال لا يقاتلونكم بيخافوا منكم أكثر ما يخافوا من ربي لا يقاتلونكم جميعا ومجموعين ومجموعين ما واحده ولما وهم ما جموعي ما إلا في قرم مهسنا في الدعي في جلاء مهسنا يعني أبنية كبيرة وأيضاً ولا خاديد ولا يعني دم هسني نعم أو من وراء الجدر ولا إذا ما في يعني في جلاء وكذا ما هم قاسلون مباشرة كذا ما بلا بايخ طبيب من كفاية جدر يرميه ولا بأسهم بينهم شديد قال بأسهم بينهم شديد يعني بين فيهم قوة البعث القوة القوة قوة سهم جوية يعني بينهم قوة وشدة فيما بينهم يعني ما هم منهم ضعفة لكن ما عندكم بتنتهي هذا الشدة الجوة مانواني. الجوة مانواني. مانواني. بيننا في إيه حرب هم فيما بينهم فيهم شدة وقوة اشتين فيهم قوة في الواقع لكن هذه القوة بتنتهي عندما يقابل المؤمنين وقال بحثهم بينهم شديد تحسبهم جميعا ايضا من اوصاف انك بتحسبهم جميعا يعني بتعتقد انهم كلهم على قلب رجل واحد يعني متحدين ومتكاتفين معان بينهم احقاد كبيره قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتات <تصفيق> ايه مثل يعني مثل الحين أكثر الدول الحين حق اليمن العدوان على اليمن في اجتماع كبير ويقدر واحد ينكلم اسم وحده لكن بيجوا بينهم إيش؟ يعني بينهم خلافات كبيرة حتى نفس الجيش اللي يسوا في اليمن. شركاء بينه يعني خلافات كبيرة ولا كبيرة كلهم يعني مفعولهم يقول مثلاً ما أحد. في بير لك يعني في بير لك يعني قلوبهم جثاء يعني إنك أن تنتصر عليهم. تحسبهم جميعاً وقلوبهم جثاء ذلك بأنهم كمل الله يعقلون. مش ذلك يعني ليش يعني بيقول الله قلوبهم جثاء يعني كأن الله يعني, يعني قال إنهم ما بيعقلوا ما بي يعني كأنهم يعني, يعني, يعني لأنهم ما ما كان الله سبحانه وتعالى هاي قال لا يا اشتي قال فاحنا وصلنا هذا الحين قال فاحسبهم شتات قال وقلو... جميع قلوبهم شتات قلنا احنا نقول قلوبهم شتات ذلك بان أي... ذلك يعني, بيقل... بيقل... يعني ذلك بانهم قبل يعني بيقول كان الله بيقول قلوبهم شتاء يعني ذلك كون قلوبهم شتات بسبب انهم لا يعقلون يعني بي... الله بيقول لنا ان ما ذي ما, ما منود بالله هذه ما بيعقلوا ويعبر عن انهم ما بيؤمنوا بالله لان بيقول ما بيستخدموا عقولهم فذي ما بيؤمنوا بالله فالله بيجعل بينهم يعني ايه ان بيجعل بينهم يعني يعني ايه تنافر ما ما يتفقوا بيجعل قلوبهم شتات هذا حين يقول قلوبهم شتات ذلك بانهم قوم لا يعقلون ولا ولا ايضا كذلك يعني في الواقع يعني كانه يعني ما بتجتمع القلوب الا اذا سمعت هذا الحدث إذا ما إذا على غير الحق ما بيجي بينه إيش في في جهة الأهواء والأضماء وما بيجي بينهم إيش ما بيجي بينهم والثوار التحات اتحاد إذا أذي ما يعني كأنه ما بيتم الاتفاق إلا لمن إيش إلا إلا حين يعني يعني حاولوا إرضاء الله وكلهم يريدوا إيش إرضاء الله فنبدأ نسمع القلوب في إذا ما به إرضاء لله وما به يعني إيش إيمان بالله ولا تحقيق لما أمر الله فنبدأ إيش بات اختلف، يعني ما بلا مسألة أهواء وأطماء وبا... وكل واحد إذن مجتمع لحظة الشخصية الذاتية ورجاء بينهم أجي وبينهم مشاكل كل واحد يحتذى، لا هذا يجيز كذا ما ملا... يعني كل... يعني ما بلا أطماء ذاته كل واحد يشتيره مصلحة حالية، ما هو مسألة ما له أجر لكن أنتوا يا مؤمنين حينكم أجر سوى الأجر بأجي القلب يعني بأجوا كلمتهم واحدة إذن حينما يؤمن أن الناس وتتفق اي كلمه وعندما يتبع الناس أهوائهم هنا باتت شتت يعني اج قلوبهم كان الله قال هكذا نعم قال وقلوبهم شتت ذلك بأنهم قوم لا يعقلون انا قلنا لا يعقلون اذا ما يتبع احد فقال الله كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وباء الامر احنا قلنا لكم ذا الكلام على اساس ان احنا فسرنا لا ينصرون يعني ثم لا ينصرون على اليهود او لا وعقبا يسبر تفسيرها آخر تقول تفسير آخر إنه إني إيش؟ إن المنافقين ما هم منافقين اللي وإذا نصروهم بقى يهربوا ورجع ما أدى حد من المنافقين. ويجي الكلام ذا إذا صفات في المنافقين هو يسبر. وإذا الكلام يسبر كلها جي سفاة في المنافقين بيجي ما لا. ويخافوا منكم أخ أكثر من ربي. وقلوبهم شتى كذا رث لأن ما هم من لا إلا شيء ما عندني ورجع قال كمثال الذين من قبلهم كمثال الذين من قبلهم قريبا ذاك وباء قال هذا لا يعني كمثل الذين من قبلهم يعني سوا ال يعني سوا فسّنها بالمنافقين ولا باليهود يعني النبي يحصل لهم إيش تنكيل وبين تظهر لاش الحق عليهم قال مثل إيش يعني مثلهم قالوا يعني مثلهم مثلهم كمثل, كمثل الذين من قبلهم يعني لا هم مثل هؤلاء سوا فسّنها بالمنافقين ولا باليهود قال باجهم يعني يعني وضعهم مثل وضع الذين إيش يعني الذين من قبلهم يعني هذيك هذه قاتلوا في بدر حاربوا الحق فايش انت ترى الحق عليهم فقال هذا لا بج مصير سواء فتنا بالمنافقين ولا بالايش يعني اذا قاتلوا ولا باليهود فقال مثلهم يعني كأنه قال مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وباء الامر عاجل ذاقوا وباء الامر قريب يعني ايش في في معركه بدر يعني كان يقول هي باجي لهم يعني حاجه عجيبه مثل ما حصل ليه؟ ليه يعني في بدر لأن في بدر يعني ما هي ما هي يعني حاجة إن صار المؤمنين مع ان بكثره كبيره اهل الشرك وقل له بالنسبه للمؤمنين ومع ذلك انتصر فاذا يعبر عنه بالمثل قالوا المثل قلنا عن الشياء العجيب فقال هبايلهم ودار إذا كننا من اليهود كذلك حين كانوا متحصنين واقوياء ولا احد يظن ان باين وهم عبي يعني يعني عندهم يعني كتحسونوا مع ذا بات تحمهم وراب يعني احتمال هزمتهم يرجع انتو جاء يعني هزيمتهم العجيبة و يعني وما حصل لهم من اي شيء عجيبه مو مثل ما ايش مثل ما حفر في بذر ذا قال مثلهم يعني كان قال مثلهم كمثل الذين من قبلين قريبا ذاك هو بالامره يعني ذاك هو بالامره يعني وبالامر يعني الاش الاشياء الثقيله هذه يعني نتيجه امرهم يعني هذه ثقيله العقوبه ذاقوها و... ولا هم عذاب أليم وعد باجين هماش عذاب أليم في الآخرة فمثل الشيطان إذ قال لإنسان كفر هذا بالنسبة للمنافقين هذا قال المنافقين من الشيطان قال ما هو قال الله ما هم يسوي معهم شيء وإنهم كاذبين قالهم مثل الشيطان فمثل الشيطان إذ قال لإنسان كفر فلما كفر قال, قال إني بري أمك هذا قالوا لا ترضوا أقعدوا وصمدوا وقاتلوا وما بدأ القتال برجاء أقولوا ما عن حاجة ما جهدنا فقال يعني نهم هكذا مثل الشيطان المنافقين كمثل الشيطان إذا قال للإنسان كفر فلما كفر إن كفر الإنسان قال إني بريء منك ما جهدي ما عن اللي حاجة إني أخاف الله رب العالمين فكان عاجبتهما وماري أي قال ما ينفع فكان عاجبتهما يعني يعني أنهما في النار خالدين فيها أذيع أب المخدر ما نافع إن حد يخلق ثاني وكان إيش مصيرهم إنهم إيش في النار جميعاً بيتخلدوا فيها قال والمنافقين واليهود بيجم كذا يعني المنافقين مثل الشيطان بيضحكون على, على اليهود واليهود مثل الإيش الإنسان ذي ذي رضي للشيطان وكفى فكلهم قال بيجم إيش جيلهم يتخلدوا في جهنم إيشي ما هم نافع إلا بشيء وارجع بعده في الأخير بيجي هذا وجماعة كفه كان عجبتهم ما انهم في النار خالدين فيها وذالك جزاء الظالمين ان انهم انهم يتعاقبوا سواء هذا ولا مخبئ يا ايها الذين امنوا تقول الله تلاونه هنا آخر سورة رجمن اخر سوره الحاشر صفحات خمسمائة واربعة وثمانين خمسمائة وثمانين <تصفيق> ثمانين خمسمائة وثماني واربعين. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لعجل. واتقوا الله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 هذه الآيات بيقولوا منها من أكثر الآيات وعظ للناس وفيها يعني من آخرها إن قال ولو أنزلنا هذا لو انزلنا هذا القرآن إلى آخرها قال فيها أثر لو كان لو قرأها واحد على حنجر فيه مرض الله يوضع يعني حديث قرأها من ولو أنزلنا هذا القرآن إلى آخر الصورة وضع يده على رأسه فان فيها شفاء من كل داء الا السام يعني الا الموت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد قال الله يا ايها الذين امرت اتقوا الله خاف الله واعملوا بما امركم واتركوا ما نهاكم عنه معنا. هذا امر يعني هام قال اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد يتقي الانسان ربي ويدري وشاي وش جهد لآخرته يعني وش أعد لنفسه هل هو التقي لله يعني فاعل لما أمر الله وتارك لما نهى الله عنه حتى يكون يعني حتى يكون حتى يكون الغد بالنسبة له يعني موعد سرور ونعيم أو هو مقصر في ثلافة لكي لا لكي يتجنب العذاب قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد يعني المفرض أن الإنسان يكون يحاسب ويفكر ويصير ويفكر ويفكر لغد هنا غد المراد به اليوم القيامه ولكن كأن الله راد به التجرب يتجربها لنا يعني انها قريب فما هي عادة يعني بيقول لنا ان هذا الموعد هو قريب حتى سماه ايش بالغد كان باجي غد يعني استعد واحد كان غد في ان الانسان قال ايش اذا يعني الله يعني مثل لو بعد بات قوم القيام هغد يجهز أموره وبسرق يعني بسرذي عايش عليه من حقوق للناس وذي عليه من واجبات يعني قد قصر فيها ويتلافها قال الله إذن اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمه لغد يعني حسب الإنسان نفسه يبسر أعماله يبسر كيف هو عند ربي هل هو يعني ايش يعني آمن او لا قال واتقوا الله وقال نفس ما قدمت لك لغت الله كررها مره ثانيه يعني الان هذا امر هام جدا استقوا الله احذروا الله خافوا الله ان الله خبير بما تعملون يعني يؤكد الله لنا ان الله بيعلم كل ما نعمله ولا تكونوا كالذين نسى الله فانساهم انفسهم يعني لا تكونوا ايش في غفله ما عدي يتذكروا ربي ولا تذكروا عقابه، ولا تذكروا شيء حتى ايش حتى ألهادكم الدنيا ووقعتوا ايش في, في المعاصي او في تقصير في الواجبات هؤلاء قال انتبهوا لا تكونوا مثل هؤلاء لان هؤلاء يعني اذا حصلت الى اذا وصلت الى هذه الدرجة يعني ان الانسان بي يفرد في طاعة الله ويستمر عليها ويجي بها فيها ويستمر يأتي وقت من الأوقات وأصبح الأمر عنده الأصبح الأمر عنده طبيعي. ما عبد يتذكر، ما يتذكر ولا يخاف ما في خوف. لا لأجه إيش؟ لاجهه يعني يموت ولا يموت يعني يخاف من يوم القيامه هذا المشكلة هذه بيقع فيها كثير من الناس. وذي بنقول لكم بنحذر يعني حين يعني عندما يكون الإنسان مطمئن وآمن في يعني يدري إنه على خطر. قال لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يعني إنهم أي قصروا نسوا الله يعني ما, ما بيعملوا الحساب لا بي يعني فقصروا في بعض ما أمرهم وتتبوا بعض ما حرم الله عليهم فهؤلاء قال هذه نسوا الله يعني كأن النسيان منهم استمر حتى أيش يعني استمر منهم التكثير حتى نسوا نسوا الله ما عد يعملوا حساب للأيش يعني اليوم القيامة فالله يعني يعني أمهلهم وجعلهم على هذه الحالة يعني ما عد يعلم توفدهم الى إلى الحج سلبهم ما يوفدهم إلى الحج حتى حتى أن بقوا ما بيفكروا مرتاحين ما يتذكروا ولا بيخافوا ولا بي يعني ولا بيبالون هذا معنى نسوا الله فعنزهم أنفسهم يعني ان الإنسان قلنا إذا, إذا عصى الله فيحصل له عادة الإنسان إذا عصى الله يحصل للشيء من الله تنبه أنه يجي في شيء من الاضطراب وشيء من القلق حين يجعل الإنسان المؤمن مثلا في معصية يحصل له اضطراب في نفسه وقلق يعني حتى بعض المرات لو ما هو معصية كبيرة لم بلا شيء يعني لم بلا تهاون ولا تأخير هذه بيجيه مثلا واضب على الصلاة مستمر ومره جلس يحزن ما حرج صلى في ذاك الوقت بيجو في نفسك كذا قلق وما بشيط طمئنان بيحس بحاجة ايش بيحس بشي غلط بيحس... هذا الارتباك الارتك... في النفس هذا بيوم من الله الهام من الله لك يجي لك ايك ترجع بتردير يرتكب معصية عصى ما سرق او يعني او تعدى على احد او اي معصية كيف ان في البداية بيحس بقلق في نفسه واضطراب ماذا يعني قلب يعني عجيب هذا الحالة هي شيء من ربي لجلك ايش تدري انك في غلط وترجع حاجة يعني تحس برتباك في نفسك هذه قا قال ايه كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون حما ترضيوش حمل حق يعني ان الاعمال لا المعاصي كما زادت زادت ترجع بيضعك هذا القلب هنا مثلا بسر جريمة القتل هذا جريمة الشديدة لو يرتكبها الانسان بيجي لحاله نفسية يعني ايش يعني يرثالها بعضهم يعني بيصلبه الى انه يمرض مرض نفسي ها المجرم بذيرتك بهذه المصيبة بيجي له هذا الحالة بيجي له هذا الحالة وينزعج جدا لكن إذا توفق يعني المفروض انه مجرد ما له يستغل الفرصة ويتوب الى الله ويتخلص من ايش من هذا الذنب فذي ما يرضى ويستمر وبلي وباكر الجريمة مرة ثانية ويبتلثان مرة ثانية واللي بعدها مرة ثالثة مرة ثانية بيكون القلب والاش والاضراب أقل مرة ثالثة كل ما قت يعني جابدو أقل أقل اللي عن يصبح في الأخير الأمضى بي يقتل بل يتلذذ بعفهم ايش الدماء الدماغ بسبب كام يتلذذ مثل الحجاج يتلذذ يقتلوا عنده عادي هذا بسبب الأعمال التراكمة المعاصي حتى أصبح عنده يعني ما عد بالي بالله فهنا فنتيه الله وما عد هذا الإلهام من الله وكذلك أسباب أخرى يعني دواعي والطاف يقال, يقال فيها والطاف تدعوه إلى الحج حاجة خوفا من الآخرة يجي له مثلا يعني يحضر محاضرات ولا دروس ولا أشياء فيها يعني زجر يعني يترجع إلى الحج يرى حادث ولا يرى موقف ولا يرى مصيبه وردته لكن المجلمة ليت ماذا؟ ما حد بيتحبر بشيء مثل الآن كيف؟ يعني آل سعود ما عد بباله جرائم ارتكاب جرائم يعني مدري كم علاكم وقاتل الكثير من الناس كثير من الأبرياء أطفال ونساء ما عد بشيء فيه حهادك هذا يعني عند ما يصير إلى هذا الأمر في لم أيه يعني إن الله نسيه هذا معنى نسي الله فأنتام أنفسام يعني ما أبي تذكروا كيف يستنجذون فسح ما أبي باله بدل أمر بدل الإنحراف في المعذية أمر طبيعي نحن نفس القتل بصرف حين يجي القتل شيء طبيعي مع أن نحن بنستنكره وبيحصل في نفس الشيء عجيب يعني هذة تزد الإنسان وبعضهم يقولنا يصل به لهم لا بعضهم يقتل في حادث وجالح حالة نفسية يعني بالشيء يعني إن الله بيجعل فينا شيء بالنسبة للمعاصي، يعني بالنسبة لبعض الأشياء المنهي عنها حاجة في النفس تخليك ترجع إلى الله هذا من الألطاف أيضا المواقف هذه تراها ترا يعني حادث تراها كذا هذا أيضا ألطاف أيضا يعني المشاكل والمشاكل العامة مثل الأمراء والمثل الحروب هذا تعتبر ألطاف فالذي اقتماده ما دع ولا استفاد كل ما جاء من شيء ما استفاد منه يزداد بعد ورجع أخير ينسى معه يتذكر ينسى نفسه هذا معنى نسوا الله فأنساهم أنفسهم نسوا الله ونسوا انه أنه يعني, يعني ولم لم يعتبروا يعني يعملوا له حساب لم يكتقوه فنس فأنساهم أنفسهم معه يفكروا في انفسهم كيف يستنقذوها رايحين بانفسهم إلى جهنم ناكل هذه مشكلة. فقولنا لكم إذن عندما يعيش الإنسان في يعني في عدم خوف هذا بيجي مشكلة فيرجع في الإرادة الإنسان نفسه ويبصر كافة يعني إيه يراعي عموره ويحاسب نفسه وينظر ما جهده إيش ما عده لغيره. قال لا ولا تكونوا كالذين نسوا الله فإن سهم أنفسهم إذا لاحظتم هذه عبارة عامة وفي الواقع كأنها بعد الكلام. يعني اول الصوره وفي اخر الصوره عن المنافقين مهلك الله المنافقين واليهود هؤلاء نسوا الله فانسهم انفسهم يعني ما عاد ما بينفع دروس وعبر واشياء كثيره ما ما يعني ايش ما اجدت فيهم نفعا حتى يعني نسوا انفسهم يعني كان الله انساهم انفسهم, إذن أنفسهم يعني, يعني لم يتح لهم يعني لم يجعل, لهم يعني لم يجعل لهم من الاراضي يعني تردهم إلى الحد، خلاص لأنهم نسوا الله إذن قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون هؤلاء هم الفاسقون الخارجون عن, إيش؟ عن, عن طاعة الله المتمردون على الله يعني ذي سينالهم غضب من الله فانتبهوا لا تكونوا مثل هؤلاء لا يستوي إذن على المر إذا أخطأ أن يبادل بأسرع ما يكون إلى التوبة لان إذا كل ما تأخر كل ما ايش كل ما ابتعد عن الله وكل ما قل الأمر في ايش في رجوع إلى الحق إذن قال قال الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة يعني كأن يعني كأنه بيقول يعني بعض الناس أو كثير من الناس ما حبي يفرق يعني, يعني ما حادي يعني ما بيفرق يفرق بين العاصي والمطيع ما بيدري ان هذا بيحصل لها نعيم بيعرف وهذا بيحصل عذاب شديد قد يكون هذا الغفلة في تصرفاتنا يعني حين عندما نكون يعني ايه نجري وراء ورا الدنيا ورا الدنيا يعني ما نبالي ويهمنا ايش الدنيا فهنا قال ايه يعني عندما يسال انسان وراء الدنيا ولا يبالي بالله ولا يبالي بالواجب عليه ولا بالله حرام عليه فهنا قال يعني بيجو بسبب يعني بسبب تكثير منه فهذا يعني حتى يفر يعني يغني هنا اذا قلنا نسل الله فأنسهم انفسهم قال قال ايش يعني فاننا يعني فأننا في يعني عندما نكون لا نعتبر ولا نتذكر الاخره ولا مثل الحين يعني المؤمن مثل هذا لا مثل فاستك ما عندنا بفرق، والله لو عندنا أن المؤمن يعني معتقدين ومؤمنين يصد ان هذا باء يحصل على نعيم يعني ايش واسع ودائم وهذا بيصر على عذاب شديد ودائم ان احنا من نغير ايش تصرفاتنا اذا قال لا يستوي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة انتبهوا ما هو سوا ذي في الجنة وذي في النار يعني انتم مثل حين يجوا الامور سوا كأن ما بشيء ناس في الجنة وناس في النار انتم يعني في غفلتكم وفي تهاونكم كأن ما بفض فانتبه قال ما هم سوا. احذروا من الان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله يخبرنا هذا يعني شيء معروف لكن كأنه يريد يوقفنا من الغفلة أصحاب الجنة هم الفائزون فانتبهوا وتعبروا واستفيدوا من القرآن قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاش عم من عم الله لو أنزل الله القرآن على جبل إنه مششكت من الخوف من خوف ربي كيف أنتم لا عتبا ولا لا بتخافوا ولاي؟ فانتبهوا المفروض أن الإنسان يخاف من الله ويكون في خوف واصل هكذا صفات المتدين. قال إذن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتها خاشعا متصدعا يخاف من الله ويتصدع ويصدق. طبعا ما يمكن نحملها على يعني الآن لو نزل القرآن وضعنا فوق جبل ما هو متسرع جبل أكيد على ذي الوضع. والله لو أي لو قرأ القرآن عند الجبل عاجز لانه ما ما يعني ما هو المعنى الذي أراده الله؟ أراد الله؟ لو أنزلنا هذا القرآن ما يمكن الله ينزل على القرآن على جبل إلا إذا قدر الجبل حي فيه لا ما يمكن الله ينزل عليه إلا إذا في هذا الشيء في حي حياة وفي عقل فأنا الله بيقول يعني لو جعلنا الجبل هذا لو كان الجبل حي وكان يعجل وأنزلنا عليه هذا القرآن لا من الخوف الجبل هذا ذي من را يعني را كبير جدا ورا يعني مثال للقوة يعني والصمت بيقول هذا جبل ق هذا الجبل لو لو كان لو كان في حياة وكان يعدل وانزل الله يعني وسمع القرآن انه مشدد يعني ما هو شيء بسيط القرآن إذا هذا معنى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يعني لو كان القرآن الجبل حي ويعدل وأنزلنا عليه هذا نفهمه من قوله لو أنزلنا لأننا لا يمكن أن ينزل القرآن إلا على, إيش؟ إلا على من يعقل وأكيد يكون في حياة اذا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرايته رأيته خاشعا خايف الجبل هذا متصدع متشقك متشقك يعني تادي من تفتت من خشية الله فانتبهوا في هذا القرآن عظه وإبرة لكم المفروض أنكم تتوعظوا وتخافوا ربي وترجعوا إلى الله. قال وقيل قال وقيل كالأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون. بيقول لنا أمثال ليه لحنن نتفكر ونتأمل ونرجع. نستفيد من القرآن. تعبر وندر أن باي كل ما ذكر الله في حقيقة. إذا رجع الإنسان إلى القرآن باي تنقذ نفسه. آية واحدة قد تنقذك من الأهلاء. يعني أتضم لك التعادة الدائمة أنك تتمسك بها وتعمل بها. لكن تأمل ندبر ما كأنه ما يعني ما يعني ما, ما يتعلق بنا وكانه بيتكلم في عالم اخر يعني يعني ف... نجدر نجدر نعم قال قال وكثير كانثار للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي انزل هذا القران منه هو الله يعني إذن القرآن هذا ما هو شيء بسيط قال له أول شيء لو ينزل على جبل إنه إيش لو أنزلها الله على جبل إنه من صد لأنه من أين من الله والله الذي لا إله إلا هو لا أحد يستحق العبادة إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم كل يعني كل يعني الغيب والشهادة بيفسرها بتفاسير من ضمنها يعني عالم كل ما غاب عنكم وعالم كل ما يعلم يعني عالم غيبكم وشهادتكم يعني يعلم كل شيء يعلم الاشياء هذه بتشهدوها وتحضروها ويعلم الاشياء هذه ما في ما تحضروها هذا تفسير بعضهم بيقولوا عالم الغيب يعني المستقبل والشهاده يعني الـ الـ الـ الـ الان لكن ذاك التفسير احسنه وقلنا لكم تفسير الامام الهادي فيقول حتى بيقول الامام الغيب يعني هو غائب يعني هو غائب عن الله فاذا يعلم الإمام الهادي وهو غائب عن الناس يقول من الأجن يعني بيعتاجه من بالغيبه قال وشو غائب عن الناس يعني بيتمس ايمانه قول حاله ما هو يعني ما إيمانه او مقابلها للناس أو مرأة للناس أو لقوة المجتمع هو إيمان صادق في ذن يعلم كل شيء عال عاش عالم الغيب والشهادة فانتبهوا والذي عالم الغيب والشهادة عالم كل شيء يعني ما يمكن يخفى على شيء من اعمالنا فإذن قال أنا بيحاسب على كل شيء عالم الغيب وشهادة هو الرحمن الرحيم هو الذي بيعطينا كل النعم هو الذي يعني رحيم بنا بي بيعطينا كل ما إيش ما نحتاج له هو جدير أن نعبده لو ما بشيء هناك جنة ولو ما بينا حين يعطيك هذه بيعطيك كل النعم المفروض أن تعبده وتفعل أيش ما تستطيع ترى كيف إن الإنسان بيسخر نفسه لاجل شخص خدمه ونفع في الدنيا بعضهم يديراته لأجل شيخ ولا لا ليش ولا لأجل قائد لانه بينفع اما هذا فالله قال هو الرحمن الرحيم يعني دائما يعني تفسر الرحمن يعني يعني مترحم بالعباد بيديهم كل ما اشتاجه وكل ما يعني ينفعهم ويرحم هو هو الرحمن الرحيم يعني هو الذي اذا ينبغي ان توجه العباده اليه هو الله الذي لا إله إلا هو تكررها الذي لا يستحق العبادة إلا هو لا إله يعني لا أحد يستحق العبادة إلا هو الملك الملك الملك في كل شيء المالك لكل شيء في الدنيا مالك لكل شيء في الآخرة مالك لكل شيء هو هو الملك القدوس القدوس الذي ينبغي أن عن آه <تصفيق> قال هو الذي إيه؟ القدوس؟ قالوا القدوس بعضهم قال أنها مشتقة يعني أنها من القدس والقدس معناه الطهارة أو الطهر فالله قدوس كيف يعني من الطهارة أو الطهر؟ يعني ينبغي أن أن ينسب إليه كل ما يطهره ويزأج ويمنده من الأش من الأذن. يعني قدوس يعني يعني ينبغي أن أن قدسه أو يستحق التجديد وهو إيش أن يعني أن نطهره من كل عيب. هذا معنى القدوس. مثل ما بيقولوا سبوح سبوح بيقولوا ينبغي أن يسبح ويمنده. وقدس ينبغي أن يقدس. وأيه؟ ويعني ويفعل كل شيء لا يليق والله الذي ينبغي أن يعني إيه؟ يعني يعني ينزه الإنسان عن كل نقص. وهو طاهر عن كل يعني من كل عيب. والله لا هو السّأش والملك القدوس السلام. هو يعني السلام بيقول الثالم من كل يعني إيه ما يمكن يجي فيه أي عيب. ولا يمكن يحصل له أي عيب. ولا يمكن أحد يضره. ولا يمكن يحصل له أي مصيبة. ولا أي أحد يفلت. هو الأيش يعني هذا معنى السلام يقول السالم من كل شيء يعني لا ي... من كل آفة ولا يمكن أيه يعني سالم من كل آفة ولا يمكن أن, يف... أن يضره شيء ولا يمكن أن يأثر عليه شيء مهما كانت المصائب المؤمن المؤمن لكم مؤمن بيأمنكم والذي بي أيه في أماكنهم المؤمن المهيمن هنا المهيمن يعني بعض يعني الظاهر بيقولوا أيه يعني كأنه هو الذي يشهد كل شيء يدرك كل شيء ويحفظ كل شيء ويدرك هذا المهيمن كأن هذا في آيه يعني بل إذا أحيانا بالرقيب رقيب عليكم يح يعني يحفظكم الرقيب الحافظ فلذا بعضهم يقول أصل المهيمن المؤيمن يعني من الآيه كأنه من الأمانة يعني كأنكم ايش أمانة عنده، يحافظ عليكم ويراقبكم وينتهي يعني ولا يصيبكم مكروه قال هذا المهيمن في ذنب يقول الرقيب والشاهد على الناس يعني فلذا يعني احيانا تاتي كلمه مهيمن حتى في القران يقول ان القران يعني مصدقا لما بين يديه من الكتب وقال وهو عليه يعني وشاهد عليه واج يعني اي مصدق له قال المهيمن العزيز الجبار العزيز الذي أيش؟ الجبار هنا يعني القوي ال ال الذي يصلح كل شيء يصلح من الجبر الجبر سيقولون جبر العظم يعني صلح وتعافى يقولون التجبير ولا يجبر واحد يعني ذي فيها الإصلاح اذا الجبار ذي بيجبر كل خلل وأيضا معنى الجبار الذي بيجبر العالم كله على أن يسير على ما اراد والمتحكم في العالم ما حد يمتنع عليه كل شيء يعني إيش هو المتفرف في هذا الكون جبار هو الذي يجعل الأشياء تسير على ما يريد هناك فقط الخلق جعلهم الله خلقهم الله وجعلهم إيش وطلب منهم العبادة وخيرهمهم جعل لهم أفعال ولا في باقي الأشياء حركات الشمس والقمر والأرض والأمطار وكل هذا تسير على إيش على ما أرد ما بشي ما عليه ما بل تكلف الإنسان وجعل له جعل له الحر يفعل الخير أو الشر هذا من التكلف فهذا الشيء ما أجبر الإنسان عليه لأنه ما يريد الله للإنسان يريد من الإنسان أن يفعل ما أمر الله ويترك ما حرمه الله باختياره لكي يحصل على نعيم دائم فما أجبر بالنسبة لأفعاله ولا فإذن الجبار هو المتصرف في هذا الكون والمصلح لكل لكل خلال هذا معنى الجبار المتكبر المتكبر يعني الذي في صاحب العظمة الكبرى وهي العظمة والله العظمه هي لله عندما بنقول لله يعني هي العظمه ما هي الا لله فقط الانسان اي شيء ما يعني لا تكون العظمة يعني تتم الا لله فالله هو المتكبر هذه الصفه الصفة المتكبره التي اذا اطلقت على الانسان كانت صفه ذنب وإذا أطلقت على الله فهي صفت مده المتكبر الإنسان المتكبر هذا مذموم لكن الله المتكبر هو يعني مده له يعني صاحبة العظمة لكن لي يدعي من البشر أن الصاحبة العظمة هذا مذموم فلذا يعني كان الكبر مذموما قال المتكبر سبحان الله عما يشركون ننزه الله عن كل ما ينسبونه يعني يشركونه مع الله هذا الأثنام أو أي شيء آخر أو الملائكة أو يعني الله بنزه عن هذه الأشياء سبحانه أن يكون له شريف سبحان الله عما يجركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الذي خلق يعني الخالق لكل شيء هذه أوجدها من العدم البارئ يعني يعني ما أحتاج يعني أحد يعلمه ولا أحتاج يسوي شيء مثل شيء البارئ يوجدها بداية البارئ يقول برأ يعني بداية كأنه يوجدها بداية من غير يعني ما بيحتاج أحد ما بيسويها مثل شيء آخر. قال البار المصور الذي صور الأشياء وجعلنا بهذه الصور له الأسماء الحسنى له كل الصفات الحسنى يعني الأفضل حسناته مؤنث أحسن الأسماء الحسنى يعني التي فيها يعني أي الأحسن ما هو الحسنة يعني التي فيها التي كل إثم فيها يكون أحسن له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وراء. يعني كل شيء في السماوات والأرض يدلنا على أنه ينزه ينزه بالدلالة بحاله يعني بحالة كل شيء تجعيش تنزه الله تقول أن الله ما يمكن يكون أشيء للشريف ولا يمكن يكون في صفات نقص وأنه حكيم وأنه خبير وأنه عادل وأنه لا يمكن أن ينظر مع أحد وأنه لا يمكن أن يشابه شيئا من المخلوقات كل شيء يسبحه كل شيء ينزهه يعني ماذا معناه ان الأشياء طبعا تنزهه قال المراد ان الأشياء تدل على على أنه منزه تدل يعني على التسبيح إذن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ننتقل الآن إلى صورة المنتحين والمندعانة